Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا maki tinabi yabahu wa bi ورجم <ترجو> من اه <أفواهي> أولئك قوم تأخذون دون ذي آل فتلاو يأتون عليه ذنب سلقام فمن من افتوال الله كذبا وإذ اعتذلتهم وما يعلمون إِنَّ لَكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَبُّكُم مِّنْهُمَا يُغَيِّهُ لَكُمْ مِنْ 117. كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 118. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أحدكم um وكذلك أعفونا Oh! المترجم <تصفيق> I'm وقل الحق من ربكم فمن شاء Şurası يحلون فيها من أساور Allah'a ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء بَنَمْ مِنَ ظَمَائِئ فَكُنْ بِحَفْظِ رُقْنُ لِغُكَ فَإِذْ يَعَنَا وَكُنْ بِذِنَبِ الطَّلُّ أُضْفَأَ فَبَحَشِيمًا فَأَصْبَحَ, أجيما فأصبح أجيما and let them call the year. وَقَعَ <تصفيق> الْمَنْ إِنْسَانُ أَثْمَرَ شَيْئًا وَمَا وَمَنْ أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت كم قر ورانث في <تصفيق> واختخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَمْ أَعِيبَهَا أَرَدْتَ أَمْ أَعِيبًا وَكَانَ عُرُوٌّ أَوْ مَلِكٌ يَخُذُ قُلَّ وَأَمَّنَّا هُوَ كَنزُ لَهُم وَكَانَ اننا <تصفيق> ما ذا تضرب في عين حامي a <laughs> above. Uh -huh. gone I قل هل ننبئكم بالأسرى أم الذين ضل سعيهم في الحياة. أَبِقَتْ أَمَّنُهُمْ فَلَا All the love. Oh, uh -huh.